بسم الله الرحمن الرحيم صادئوا القرآن ذي بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجب أن جاءهم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 أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَالْيَرْتَقُ فِى الْأَسْبَابِ جُنْدٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ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 وَإِنَّ كَذِيرًا مِنَ الْخُلَقَاءِ إِلَى يَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّ مَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ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 كتاب أنزلناه إليك مضار كل يدبه آياته وليتذك رؤل الألباب ووَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلْيْمَانَ نِعْمَ الْعَزْدُ إِنَّهُ أَوْوَابَ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَةُ الْجِيَالُ فَقَالَ إِن أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فتفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على قرسيه جسدا ثم أناب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 وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا ثمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب وَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِرْعًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحِنْظْ إِنَّ وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ لِّلَّهِ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَدَكْفَلَ وَكُلًّا مِّنَ الْأَخْيَارِ هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب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 الطاغين لشر ما اب جهنم يصلونها فبئس المآب هذا فلذوقوا حميمها والساق واخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم هم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فجده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعذر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 رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علمهم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملاء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 قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنغرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين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 ولا تعلمون أن نبأه بعد حين